الحمد لله الحمد لله الذي امر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين واهان الكاذبين وحط ذكرهم الى اسفل سافلين احمده سبحانه يجزي الصادقين والمتصدقين واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين له باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اصدقوا مع الله واصدقوا مع عباده ان الصدق اساس عباده الله وحده الذي خلق التي خلقنا من اجلها واساس تقوى الله التي امرنا بها بل واساس لجميع الاخلاق الفاضله والقيم الكريمه التي يقوم عليها بناء المجتمعات الحيه المتعاونة فليس في الاخلاق خلق امس او اوثق بالاصلاح والنظام من الصدق بل ولا بافسد لهما من ضده وهو الكذب فبالصدق تضمن الحقوق وتطمئن النفوس ويستتب ما تحتاجه الامه في حياتها من امن ورخاء واستقرار فلو صدق الله لكان خيرا لهم ولا عجب ايها الاخوه فبالصدق وعليه بنيت تربيه واعداد حملة رساله رساله الله من رسل الله واتباعهم ممن اعد و اهلوا للقوامة البشرية والاستخلاف في الارض واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ويقول تعالى والذي جاء بالصدق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وصدق به يعني ابا بكر الصديق اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم عباد الله ان الصدق الذي مدح الله اهله ووعدهم ما سلف صدق يسمو بنفوسهم الى مصاف الانبياء ومنازل الشهداء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ان الصدق في الاعتقاد المترجم عنه بالاقوال والافعال المطابقه للاعتقاد فلا شك ولا ريب ولا تزعزع او تردد فيما يجب الايمان به والتسليم به ولا مخالفه له بالافعال ولا تكذيب له عمليا بما ينطق اللسان من الاقوال انما هو اعتقاد صادق مصدق مصدق بالاقوال والافعال التي تظهر ما خفي في القلب نعم تظهره حقيقه واقعيه في عالم الحياه ودنيا الناس مهما كانت الاحوال او قساه الظروف فالمؤمن الصادق هو الذي يتوافق ما استشعره بقلبه مع ما ينطق به لسانه او تتحرك به جوارحه يقول سبحانه وتعالى عن اولائك انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون نعم انه الصدق في الاعتقاد فلا تردد ولا مراوغه اقتران الاعتقاد بالعمل والتطبيق فذلك هو الصدق ان تقدم المجتمع ورفاهيته وسلامته واطمئنان افراده كل ذلك مرهون بشيوع الصدق وانتشار الثقه بينهم واضمحلال الكذب في تعاملاتهم وعباداتهم واعلامهم ومدارسهم وكل شؤون حياتهم فبشيوع الصدق لا مجال لسوء الظن ولا مجال للنفاق الذي يزرع أبواقه في كل مكان ولا مكان للهراء وحلاوه الكلام مع خبث الجنان ولا مكان للاعلام الفاسد المضلل الذي يؤسس الكذب ويرسي دعائمه ويسقي جذوره وينسق فروعه لقد حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الصدق لانه مقدمه الاخلاق والداعي اليها به تحصل النجاة من الشرور وبه تنال وتحصل البركة فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وبه يوصل الى الجنه عن طريق البر عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وبالصدق تنال مرتبه الصديقين وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الصدق عباد الله تبرم به العهود الوثيقه وتطمئن القلوب لهذه الحقيقه فمن صدق في تعامله في حديثه كان عند الله وعند الناس صادقا محبوبا مقربا موثوقا بشه موثوقا بشهادته بر وحكمه وعدل وقوله حق لا مراء فيه ومن صدق في عمله مع الله من صدق في عمله مع الله بعد عن الرياء وعن السمعه صلاته زكاته صومه وحجه ودعوته لله وحده لا شريك له لا يريد من عمله جزاء ولا شكورا يقول الحق ولو كان مرا لا تاخذه في الصدق مع الله لومه تلايم ان على المجتمع بمختلف طبقاته ومراتبه واعماله اي تدرع بالصدق ويحتمي بالحقيقه ويتترس بالوضوح التام فبذلك ينتشر الوئام وترتفع الاعلام اعلام الامه الاسلاميه على العلماء من ذلك القسط الاوفر والحظ الاكبر وارث الانبياء في رسالتهم فتبليغ الامانه فتبليغ الدين امانه في اعناقهم أخذ الله عليهم الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون أمرهم بتحرِّ الصدق في أقوالهم وأفعالهم وأن يعملوا بما يحملونه من العلم ولكن أخذ الله عليهم الميثاق كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون على التجار ان يتعاملوا بالصدق ففيه الربح والبركه واياهم واياهم اياهم الايمان الكاذبه والغش الخادع فان ابوا فليبشروا بنفوق سلعتهم ولكن محق بركتها على التاجر ان يصدق في عقوده ومواثيقه مع الناس ومع العاملين لديه وان يعاملهم بالصدق فهو خير له على الموظف على العامل على الصانع على الاجير ان يصدق مع الله بادقانهم للعمل الذي يقومون فيه فالله يحب ذلك عليهم بالنصيحه لمن ولوهم امورهم ومصالحهم ويخص بذلك يخص بذلك الرؤساء رؤساء الاقسام في الشركات وفي الدوائر الحكوميه ورؤساء الدول فعليهم بالصدق فلا يظلموا احد لا يظلموا احدا بتعامل او خصم او ارهاق في العمل غير متفق عليه عليهم بالصدق في التقارير التي ترفع الى الرؤساء الاعلى فلا يقرروا غير الواقع ولا يلبسوا الحق بالباطل عليهم الا يجاملوا او يحابوا اناسا على حساب الاخرين عليهم بالانصاف فالانصاف مرجعه الصدق فلينصفوا من انفسهم وان كانوا غاضبين وللشخص كارهين على العامة على العامة عموما ان يتحروا الصدقه فيما ينقلونه من اخبار وشائعات وخصوصا ايام الازمات وليعلم ان ناقل الكذب احد الكاذبين وبئس مطيه الرجل الرجل يزعم فرب شائعه غير صادقه تزرع شر وتقطع خيرا وتوري نار الفتنه وتنمي الضغينه والاحقاد عباد الله يقول العلامه ابن القيم رحمه الله الايمان اساسه الصدق والنفاق اساسه الكذب فلا يجتمع كذب وايمان الا واحدهما محارب للاخر فقد اخبر سبحانه انه في يوم القيامه لا ينفع العبد وينجيه من عذابه الا صدقه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله بأن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق حيث قال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا وأخبر عن خليله إبراهيم بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين وبشر عباده بقوله وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم وبشرهم بقوله ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر فهذه خمسه اشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق وحقيقتها كلها هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل اليه وعلى هذا النهج والطريق سار سلفنا الصالح فضربوا لنا اروع الامثله وبلغوا قمم البطولات واناروا بصدقهم دياجي رذلماء الظلمات ورسموا لنا معالم الصدق بدمائهم ومهاجرهم وارواحهم هذا انا ابن النضر صدق مع الله في غزوه احد فشم عطر الجنه المنسكب من ارواح الشهداء فقال واه الريح الجنه اجدها دون احد فقاتل حتى قتل فوجدوا في جسده بضعا و80 ما بين رميه وضربة وطعنه يقول انس كنا نرى ان قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نزلت فيه وفي اصحابه مثل اخر الرائع قصه كعب بن مالك حينما صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تخلفه عن غزوه تبوك حيث كان من الثلاثه الذين خلفوا وكانوا هم الثلاثه الصادق وكانوا هم الثلاثه الصادقين فنجاهم الله بالصدق حيث يقول كعب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجر الذي دام 50 يوما لا يكلمهم احد امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كعب بعد خروجه من الزنزانه المتجوله انما نجان الله بالصدق انما نجان الله بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت فوالله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا واني لارجو الله ان يحفظني فيما بقي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بالصدق وان قتلك نعم لانه سينجيك يوم القيامه في الاخره عباد الله ما اجدرنا ان يكون الصدق رائدنا في جميع اعمالنا وحادينا في جميع اقواننا وليس ذلك ليس ذلك على همة المسلم المخلص الصادق ببعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لي ولكم في القران العظيم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 الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى ال ال واصحابه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فالى جانب تلك الفضيله الصدق تقبع في دهاليز النفس الاماره بالسوء نقصه عظيمه الا وهي الكذب قال الله عنها انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون ان المؤمن لا يمكن ان يتخذ الكذب مطيه لسلوكه او منهجا لحياته ورغباته او حبلا وسلما يتسلق به الى ماربه لذا نرى الاسلام حرم الكذبه بكل صنوفه واشكاله حربا شعواه لا هواده فيها قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي يكون المؤمن جبانا قال نعم قيل له اي يكون بخيلا قال نعم قيل له اي يكون المؤمن كذابا قال لا رواه مالك في الموطا ان ارباب الكذب وسدنته هم الشياطين وعلى راسهم ابليس والكفرة من اليهود والنصارى الم يقل ابليس انا خير منه يعني ادم وقد كذب والشياطين تكذب مع الوحي الذي تسترقه من السماء 100 كذبه واليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحباؤه وقد كذبهم الله ورد عليهم بقوله بل انتم بشر ممن خلق هذا الكذب عباد الله تتفاوت درجاته بقدر ما يحدثهم من خطر وضرر فاعظمه اثماء القول على الله بغير علم والجرئه على التحريم والتحليل دون نص واضح ولا تقولوا لما تصفئ السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون الكذبه لا يفلحون يل لذلك الكذب السافر يلي ذلك الكذب السافر الذي ينتشر عبر الشائعات الملفقة العارية عن الحقيقة فيبلغ الدنيا وينتشر في الآفاق وقد يكون سبباً في إثارة فتنة عمياء أو تأريث نار العداء أو تلطيخ لسير الصلاحاء لذلك امر الله بالتثبت ونهى عن نقل اخبار الفسقه الا بعد الرويه والتبين وهذا الكذب له سدنته من الخبث الذين يلوكون الكذبه بالساناتهم النتنه ونفوسهم الضعيفه حيث يقل حيث يقلبون الحق باطلا والحسنات الى سيئات ثم بعد ذلك ياتي الكذب الكذب المنتشر بين الناس مما تعود عليه بينهم فمن قليل منه ومستكثر المتورع عنه قليل والواقع فيه كثير خصوصا في المزاح ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابدا ولو كان مازحا وكان يمزح ولا يقول الا حقا وضمن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي يدع الكذبه ولو كان مازحا ضمن له بيت ضمن له بيتا في وسط الجنه الذي يترك الكذبه ولو كان مازحا ضمن له صلى الله عليه وسلم بيتا في وسط الجنه ولنعلم عباد الله ان الكاذب لا يؤمن على شيء ولو قدر صدقه احيانا لم يكن لذلك موقع ولا حصل به ثقه ولا طمانينه لقد صدق اخوه يوسف عليهم السلام مع اخيهم الاخير لكن صدقهم هذا ابطله كذبهم الاول حينما قالوا عن يوسف اكله الذئب فلنحذر من حبائل الكذب فلنحذر من حبائل الكذب وشركه فان المؤمن لا يكون كذابا ابدا اتقوا الله عباد الله صلوا على نبيكم محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله صلوا عليه فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره صلوا عليه فان صلاتكم تبلغه حيث ما كنتم يرد الله عليه روحه فيسلم عليكم صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه والعم اللعنهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهدا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه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 اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمه الحق لا يخشى قائلها في الله لومه لائم يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين اميرهم ومامورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهدني ولي امرنا لما تحبه وترضاه وارزقني بطانة الصالحة من العلماء والناصحين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اللهم انصر اهل السنه في اليمن اللهم انصر اهل السنه في اليمن وفي العراق وفي الشام يا رب العالمين اللهم انصرهم في ايران اللهم انصرهم في كل مكان اللهم عليك بشيعة الرافضة الكذبة الخونات يا رب العالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم يا ربنا فصب عليهم صوت عذاب يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وَشُكْرٌ وَعَلَى نِعَمِهِ يَزِيدكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ